كنت من الصادقين، لا ننزل الملائكة إلا بالحق، وما كانوا إذا مضرين. إنما نحن نزل الذكر، وإما له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، وما يأتيهم. والصور إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد قالت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم باب من السماء فظلوا فيه عرجود لقالوا ما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون